والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لو أحدا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق استفتيهم على ربك البلاد وله البلون أم man